يكون كافرا مرتدا مرخ من ملة المسلمين وهرج من ملة الإسلام لماذا؟ لأن النجل يطعن في الصحابة يطعن في الدين كل يصر أخوانكم في منتدى أنصاري حبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة قلنا عبدالشام وقدره وعينه لفعل إبادة ما من صلاة وصيام وغير ذلك كما قال ربنا الله تعالى إن الصلاة كانت على المحنين كتاب معقوب فجعل الشارع للصلاة وقتاً يمتدد ووقتاً من التعيدين فأراد الإمام بوزن بهذه الطائمة من المعديد بيان بدايه اصلي الصلاه المفروضه احنا عارفين انها طولت في ليله الاسراء والمعراج و نزل جبريل عليه السلام علم النبي عليه الصلاه والسلام اوقات الصلاه فكذا الصلاه الايه الظهر سمعوها الشهر في الروايات عند المحدثين يقول امام مسلم رحمه الله هو مسلم الحجاج بن اسيد حسين ابو رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد هو ابو وجه قتيبة بن سعيد التميمي قال الله سقط في البرنام وكان قتيبة في بداية عملي ينظر في الوقت ويعتني به فانا اودت بقول ان مزاده الدنيا الى السماء فأراد الناس أن يتناولوه فلم يستطيع ونالها هو أنظر فيها قرارة بين المشرق والمغرب فأولت له أنه يبتجل لدراسة علم الحديث وحفظه والاعتناء به ويدع الظالم ففرق بين الرأي والحديث الحديث عن رسول الله عليه السلام لا تزيغ سبيله أما رأيه قد يصيل وقد يفتل فمن يومها عبرت له رؤية هذه لعمير الحسن وقال له المعبر أن الذي ينظر في الرأي لا يبلغ شأنه ما بين المشرك والمغرب إنما الذي يبلغ ما بين المشرك والمغرب هو الحديث فاتجأ من ساعته إلى حرب الحديث وإضطانه نام أبوه نومًا فراء النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وبيده فيه أسماء العلماء في هذا الكتاب فقال أبوه يا رسول الله هل اسم ولدي في هذا الكتاب؟ فالعلماء والمحدثين والفقاء قال نعم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام رؤية حق فمن في المنام فقد رأني حقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال حدثني ختابة ابن سعيد قال حدثنا الليل والليل من سعد عبد الحارف الفهدي المصر قاضي مصر ومفتيها علمها كان يلقب بأب المكارم لكرمه ونوقته وذبله وعطائه وكان كما قيل لا يحل في مالي الحول لأنه كثير من المطال وليعه صدو دعا بين الناس وصبحاته الطيبة وصدو الطيب دعا بين الناس حتى خشي بعض الناس على الخليفة من جمهورة الناس لليف الإمام رحمه الله تعالى فوشى بعض الشعار إلى السلطان قال لعبد الله عبد الله عيني نصائح حكتها في السر وحده أمير المؤمنين تلف مصر فإن أميرها البيت النساء كان أفضل من مالك ومع ذلك لم ينتشر مذهبه كما انتشر مذهب مالك لأن مالكا قام أمي أصحابه ولم يقوم بليت أصحابه وهكذا طلب مالك من الإمام الليث حناء فأرسل إليه قناطير من الحناء حناء مصر من صعيب فأخذ مالك منها وأهل ووجع للجيران وبقيت قناطير فباعها أرسل إليه مالك طبقا فيه قمر من قمر العليا المدينة فأرسل إليه ردار جمال الله عليك مليئا من ذهب نعم كان يلطط بأب المكان له ولد محدث ولولده ولد محدث فمن هو يا اخانا يسري له ولد محدث ولولده ولد محدد يعني له ولد محدث وحاكم وحاكم فمن هو يا محمد بن فمن هو ايمن ولد الليث الشعيب ولد شعيب عبد الله والامام مسلم رحمه يقول حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن ابي عن جده معناه ولد محمد شعيب احنا معنى شعيب هذا من اولاد اي الليث معناه الحارس من ابناء الليث بس الظهر اللي حارس اللي بيكتب المحدث شعيب هو المحدث ال من حول الأبيئات لعبد الله عبد الله عندي قصائح حكتها بالسر واحدة أميرة المؤمنين دلاثة مصر فإن أميرة الليلة بن ساعدة من عندك الشرد فعند عمر حكتها بالسر واحدة فإن أميرة الليلة بن ساعدة فالحاق لو حدثنا في الرمح التوجيب المصري لكن ما معنا حاء ابراهيم ابراهيم باقه ابراهيم زياد تحويل اسم او حديث اخر أو اختصار لكلمه صح زيد منها اختصار لكلمه من الضاره كمطاس والمناد والله سبحان فاذا تجدون ان مصر يجتهد من التحويلات من حالات على قال وحددنا بن روح التجيبي احمد بن عمرو بن الصبح بن روح التجيبي قال اخبارنا الليل عن ابن شهاب اي احسن احمد بن روح بن معين في بن روح احسن بركه الله قال سعد ابو الحارث مدعونا به الليلة. الليلة ابن شهاب مدعونا به الان معنا الآن عن ابن شاب أو الزهر عن عمر بن عبد العزيز أخر أنه أخر العصر شيئا وقال له عروة عمر بن الزباية الصبر المحتسب الفطير أما إن جمريل قد نزل عليه السلام وصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عمر عمر بن عبد العزيز قبيب الراشد اعلم ما تقول يا عروة وقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود عقبة عمر البدريلي الصحابة الجليل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحفر حديثا لأبي مسعود البدريل من يحفر حديثا في الصحية بالسلام مسلم في أي مكانة الحياة وقحت سورة صلى الله ان من ادرك الناس من كلام ان هو حديث اخر هذا صاحب بخاري ان من ادرك الناس من كلام ان هو سؤاله الا لم حديث اخر ها الام الطومه رمي كتاب الله الصحيح امام مسلم حسنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فامتى طيب جبريل مبني على الصرف ولا مصروف؟ الكلتم مصروف الكلتم ممنوع زنا له بقى السبب على عينك اللهم صل السبب ها والعالميه والعجبه سببات الاثنتان العالميه والعجم. جبريل عالم على اشرف منه معنى على اشرف منه أفضل ملك أنا أخوط بين الله و بين الانبيله أمر سيد الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام variety 600 جنعة من الملائكة من له جنة حل له هنال 3 له هنال 4 له هنال جبريل 600 جنعة فأمل أنpool كان ابن جبريل عليه الصلاة والنبيل مؤ Latin مُحبة أتكال بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا جبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزل قوله مضرب تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك لما بين إهدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا نعم قال نزل جبريل فأمني ما شاء الله نعم الإمام والمؤمن وصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معاوة، ثم صليت معاوة، ثم صليت خمس فرود يحسب بأصابعي خمس صلوات مفروضات قال أفضلنا يحيى ابن يحيى التميم من السابوري به أيها الناس؟ مروا معنا قبل هذا؟ زميل يحيى ابن يحيى التميم من السابوري أبو زكاري ليانا، قال الإمام أحمد ما عبر الجسراء إلى بغداد من قرسان بعد عبد الله مبارك أفضل من يحيى الناح التميم النيسابوني من أذبة الناس في موطأ مالك أتقن الموطأ أيما إتقام وبقي عند مالك سنوات وقال له مالك ما يطيق وقد أتقمت الموطأ قال أستفيد من سمتك ودلك وخلقك قال أخضرنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مانه يسمى هذا عرض العرض ومالك كان العرض أفضل من السمع والعرض صورته أن يمسك التلمير الراوي بفرعة بنسخة يده والأصل مع الشيخ ويصرق التلمير يقول حدثكم فلان شيخ مالك يعني حددكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فالإمام مالك يرى أن العرض أفضل من السماع والإملاع ولكن الحقيقة جمهور العلم يرون الإملاع والسماع أفضل من العرض وهذا هو الصحيح لأن الإنسان عندما تقرأ عليه ربما يصيب النعاز ربما يصيب النعاز لو أنا بتابع كده وانت بقرأ عليه ربما أسرح ربما أناس إنما أنا بقرأ مستجمع قوائي أنا بمضي على الناس باستجمع قوائي وبعد العدة معنا بيقول الإمداء بتمهن يعني بيقول حدثنا فلاه ويأخذ نفس وفي مستملي أخذ منه ومستملي آخر ومستملي آخر حتى يبلغه من لم يبلغه الكلمة المستملي يستثني بالشيء يقول من كنت رضي الله عنك من كنت رحمك الله وحسن الله فالإبلاع فيه تثبت التماهر بخلاف العرض ولذلك حبيب نابي حبيب من تلميدي الإمام مالك كان يخطر يعني ايه يخطر يعني بدل ما يخلص صفحة كده يخلص صفحة دي ويخلص يعمل كده عشر كده عشر كده, عشر كده, كده, كده يخطر اسمه ايه يخطر يضر من هذا بقى ما يضرش الإمام مالك يضر ده التنميل ولده لك جاءت وصفه في التجزمات لأن مالك لا يكر حديثا يسمعه إلا أن يكون من حديثين فهي ده يدرم والإمام مالك ليسمع لهم وممكن واحد يقول له حددكم فلان هو ليس من حديث فإذا كان حافظا لحديث يقول له لا هذا ليس من حديث ما تدخلش عليك لا تدخل علي ما ليس من حديث أردت مقر وهنا يا إحياب يهج يقول التميلي فرأت على مالك هو لا سبيل العرب وغير العرب ويعرض على الشيخ الشيخ يسكن يقر على ما يسمعه منه فإن كان مطاقضا كمالك ميز حديثه من حديث غيره إذا كان مغفرا ممكن هذا الراوي يدخل عليه ما ليس من حديثه وإنتوا عارفون قصة يحب أحمد بن حمد وأحمد بن منصر وطالب لما أرى الأحمد بن يعيد أن يدخل على الفضل من دكين الحديث ليست من حديث لكن الفضل من دكين كان يسمع العشرة الأولى وفيها بضعمش بضعم تقول العشرة الثانية فيها حديث ليست من حديث والعشرة الثانية ما يشتبع هذا دي فيها فقال أما هذا يعني أحمد بن حمد أورع من أن يفكر فيها. هذا وأما هذا أحمد بن منصر الماضي الصغير ده عمر عقله ما يوصل للحج ولا أرى هذا إلا فعل كألب فأخرى رجله فلقصه فأسقط على رجل فقال أحمد بن حمد يقول له يعني ألم أقول لك إن رجل ثقة أنا بيش داعي بحرجه يعمل لنا مشاكل مع قال لسكن والله إلا ربسته هذه أحبوا إلي من رحلتي إلى كان هم رتائي من اليمن يحيى ابن معين وأحمد بن أحمد وأحمد بن منصور الرمان فتصوروا أن أمر العرض لا يصل إلى أمر السماع والإن لكن ماذا بإمام مالك يرى العرض أفضل من السماع هناك فريق أخر يرى العرض كأك السماع واستمعت العرب يسوي مينهما لكن الراجع ما ذاب إليه جمعين المعجفين أن السماء والأملاء أفضل من قال قرأت على مالك عن ابن الشهاب أن عمر بن عبد العزيز أخار الصلاة يومه فدخل عليه عورته في الزمان ومعدود عمر بن عبد العزيز في المجددين أول مجدد على رأس المين مع يقول فأخبره أن المغيرة ابن شعبه أبو سعيد صحابي الجليل داهية العرب قالوا لو أن حسنا فاله أحد عشر بابا ولا يخرج إلا من باب واحد في سر كده باب من أبواب فيها سر عن شر جنببه لخرج منها جميعا المغيرة ابن شعب أبو سعيد قالوا أحسن في الإسلام 300 مرات ومنهم وقال سبعين امرأة معناه كان مزواج المطلاق راضي الله عنه قال فأخبره أن المغيرة من الشعبة أخر الصلاة يومه وهو بالكوف أمير عليها فدخل عليها من مسعود الأنصار فقال ما هذا يا مغيرة طبعا مسعود قصار البدري هل هو بدري فزوى وشهوداً الله أو هو بدري سكداً عدوا الإمام المخارطي من شهد بدري انت تعرفون انتم تم غزف سعيد مخارطي ذكر من شهد اسماء. اسمه نعم قال أنه أخذ الصلاة يوماً يوم الكفر فدخل عليه أبو مسعود أنصار فقال ما هذا يا مغيرة قد علمت أن جبريل نزل فصلّى فصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صلاته يفتدي ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلى رسول الله عليه وسلم ثم صلى رسول صل nessaAnn... ثم صلى رسول, صلى رسول صل قال أميرت و.. يعني توافي بعضيه بهذا اميرته انت ياتي هذا من مصر هذا من مصر المشافه ف يعني الضم والضم فكان عمر العروه انظر ما تحدث يا عروة يعني ايه حسن على التثبت التمهر ايه نعم المنسان عندما يحدث عن النبي عليه, عليه الصلاة والسلام بشيء استيغن ان هذا ثابت الى النبي عليه الصلاة والسلام المنحدث بحديثه يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين يرى يعني اظن تتواف مش مذاكر غير يا المستجل. غير المستجر قال انظر ما تحدث يا عروة أو إن زبريل أو عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقص صلاة وقال عروة كذلك شك في إيه إسناد الدليل إلى من سمعت عنه كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة وقد حدثتني عشق زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبر العصر والشمس في حجرتها يعني معناه يُذكر ويُهدِر في أول وقت العصر قبل أن تظهر قال حددنا أبوكر بن أبي سيمح اسمه أبو الله محمد العبسي الكوف صاحب المسند والمصنم وعمر الناقر عمر محمد بن أبوكاين قبل أن ناطر قال عمر حددنا سوفيانا عن الزهري سوفيان بن عيين عن الزهري وهو ابن شهاب محمد بن المسلم من الله من عبد الله ابن شهاب بن الزهري ابو باطل منطبق على جلالته وإلقاء عن عروة ابن الزباين عن عائشة وعائشة خالة عروة كان النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصل العصر والشمس طابعة في حجرة لم يفل الفيء بعده يعني لم يكن الفيك طويلا كثيرا وقال أبو بكر من أبو بكر إخوان قلنا نبي شيئا لم يظهر الفيك فعلا قال وحتى دمي حرملة ابن قال أخبرنا ابن وهد عبد الله ابن وهد أبو محمد المصري فقير مصري قال أخبرني يونس بن يزيد أيدي عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عرود ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله كان يصلي العصرة والسلس في حجرتها لم يظهر نفيق في حجرتها معلوم أن وقت صلاة الظهر يبدأ من بعد دوال مباشرة وينتهي حتى يصير ظل كل شيء بالله مع إضافة وقت الزوال مع إضافة خيء الزوال خيء الزوال أحيانا يكون شيء ناسيراً أحيانا يكون هكذا حيانا يكون هكذا حيانا يكون شبه باختلاف البندان القريبة من خط الاستواء والبعيدة من خط الاستواء معنا أما العصر فيبتدئ من كون ضغل الشيء مثلهم مع إضافة خيء الزوال وينتهي مع مغيب الشمس وينتهي مع مغيب الشمس والعلماء قسموا هذا الوقت من بلاد العصر حتى مغيب الشمس إلى وقت فضيل ووقت كره ووقت ضروري ووقت يعني مدموم ووقت إلى فرد عندهم أقسام لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في أول وقت أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقته الصلاة في أول وقته وانتم تعرفون المنافقون يصبرون حتى تصفر الشمس فإذا اصفرت الشمس فأمر نقر الصلاة كنقر الغرف لا تشع فيها ولا تدور عادا الله وإن قال حددنا أبو بكر ابن عم الشيك وابن نمير قال حددنا وكيع من الجراح بمريك الرؤس عن هشام عن ابيه عن اعشام هكذا اذا جاء هشام عن ابيه هشام ابن عمر طيب هشام عن محمد بن سيرين من الهن؟ مستوى عن محمد بن سيرين هشام من عسان الكردوس القف القردوسي القف والسيني طيب هشام عن ياحب ابن كثير مستوى طب هشام عن قتالا بس دواعي بارك الله فيكم هشام ابن يوسف وعنه وعبد الرزاق هشام ابن يوسف عن معمر هو هشام ابن يوسف التثروا بارك الله فيكم قال حدثنا بارك الله فيكم أبو بكر بن أبي سيد وابن أمين قال حدثنا وكيعنا عن, عن إشام عن أبيه دائما إذا جاء إشام عن أبيه فلا شك ولا ريب إشام وابن أمر وأبوه بن سبيب عن عيشة إسند هذا كثيرا ما يترضى انا عيشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلي العصر والشمس وطاعة في حجران قال حدثنا أبو غسى وهذا يقول لكم من حجرة عيشة كانت تصيرة الزدران كنيس طويل نعم قال حدثنا أبو رسال المسمعي من هو ملك بن عبد الواحد سن. ملك بن عبد الواحد المسمع ومحمد بن المثنى أبو مسن العنزي المرقب بالزمن له قارين المسمع عند محمد فقر محمد بن بشار رسال جندر محمد بن بشار كان محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كفر سيرها بينهما ما يكون بين الأقرار من المزاع والشحناء وغير ذلك لما مات أحدهما جاء رجل يبشر الأخض بموت الذي كان ينفسه فقال أتبشرني بموته لله علي ثلاثون حج إن أنا حدثت بعده بحديث فماذا بعده بكسعين يوم واحد يقول أبتكتب العلم لأ هناك محدثون كثيرون والمجالس منعطبة والمدارس كثيرة معنا لله عليها ثلاثون حج ما برعلي الله إن انا حدثت بعده بحديث الواحد فما حدث بعده بحديث واحد وماذا بعده تسعين يوم شوف حظ النفس كيف بربنا بربنا العلماء بربنا السعادة ثم يكون واحد متقاب من واحد يعمل له مقلب وينكيد له مكيدة الله يستطيع ما يكون متعلام من واحد طب انا عمل فيه مقلب يطلع من عينه لا مش المحدثين كيدر أبدا قال له انت جاي تمشيرني الموت مدينك انتظرون اني سأضرح؟ لا مش أضرح لانا لا أحد هو يقول يعني ايه كأنه يقول لهوك آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� خلا لك الجو كبيض وصفر ونقري ما شدت أن تنقري يعني خلا لك الجو بقى أنت أحدث لأنه أنت عايز ألو لا ولا حديث واحد أحدث في بسر أبدا الاثلين دول محمد المثنى محمد المشار ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة ولد من بسر ومات من بسر كفار السجر هاي ماشي كلا مع بعض رحمه الله كان يلقب بالزمين لماذا يا محمد شكرا كان عنده شيء كان عنده زمان شلق فدع الله فأذهبه عنه ضرب ربي فكان يلقب بالزمين قال حدثنا معاذ وهو في الشام معنا معاذ في الشام الدستوائي الشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي وصنبر ها اسمه أبوها ياه وقليته أبو عبد الله عن قدادة وابن العامة السلوسي أبو خطاب ما معنى أكمل عند عمى خرج مطر أم أعمى هذا هو الأكمل في أعمى في أكمل بس العامة طار الأكمل منذ أولد من هو والفرق بين الأكمى والأعمى أن الأعمى يرى منا مات لا يرى منا ذكروا هذا في القوارب بين العيان والقمس الأكمى لا يرى منا مات يرى منا عن قتال كان من أوعية الحليب حفظ مشى إلى سعيد بن أسيب فمكت عندهم ثماني أياما فقال له سعيد مسير سمع ليه ما حفظته بأول ساعة فسمعه كأن ما حفظه الآن فقال أن هذي وقد أنزلتني فإنت أخذت كل معد فتادة من دعامك ومستمس أبو الخطار أخذ عليه أبوان التدليس والغضر التدليس وكان يرى عن وكان ذلك يقول سامحه الله في يعني كيف هذا العند الجزير في الحم والابكان ومع ذلك يرى القدر ازاي وقعت ازاي هذه وكان يقول سامحه الله هل هو عظيم فطيره قول القدر يقول ان الله عز وجل يفرق الخير والعباد يقبلون الشر يوجب هذا ان ينسج الله تعالى عن ذلك فحاشا ربنا أن يكون معه خالق لا خالق إلا الله بالخير والشكل طال عن قتال ده ولا هو ابن أين عبد عام عن أبي أيوب عن عبد الله بن عبد أبو أيوب هذا الصحابي الجانب لو عرفته اسمه خالد بن زين سندب خالد بن زين بن عن عبد الله بن عبد الصحابي الجانب وأبوه أيضا صحابه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجرة فإنه وقت إلى أن يطلع قبل الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهرة فإنه وقت إلى أن يطلع العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليت بالمغرب أيضا في إضافة إلى إسرار الشمس أن أدرك ركعة قبل مغيب الشمس فقال أدرك الصلاة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هذا إخوة محمول على الدرورة وقت الضرورة وقت الضرورة قال فإذا صليت بالمغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق يعني الشفق الأحمر لأن الشفق الأبيض يتأخر جاعد تقريبا بين مغرب والأشاب ساعة ونصف تقريبا في أغلى من الأيام ساعة ونصف نسعون دقائق من القدماء بكر أوقات الصلوات بالدرجات والدقائق بس ما كان يسموه دقائق يسموه درجات الإمام ابن حاجب رحمه الله في المحب كتابة فقه العظيم المحب بكرها بالدرجات العالم كان أيضا من علماء الهيئة لهم عرفها كبير رحمه الله تعالى يقول وأيضا يعفوه وبرك الله فيكم ما بين طلوع الفاجر إلى يعني صلوع الفاجر إلى طلوع الشمس نفس الوقت به اللي بين مغرب والأشياء نفس الوقت حسبتموها تقريبا لكن في بعض الأيام تزيد قريبا وتمتس قريبا حسب طول الليل وحسب تصر النهار وإلى ذاك هما إلى ذاك غالما ما بين المر والعشاء كما ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في أغلب الأوقات هاته فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل يعني ما نقولش بقى العشاء فنتهي مع صلاة الفجر إنما آخر حد العشاء هو نصف الليل أنت الآن الليل يبدأ من يغير الشمس وينتهي الليل الشرعي الليل الشرع. وينتهي مع طلوع الجزء الصالة تقسم هذا غصفين هو غصف الجزء الليلة الفلكية بقى تنتهي مع طلوع إهد مع طلوع الشمس ليلة الفلكية إنما الليلة الشرعية من المغيم الى طبوع الفجر الصادر نعم وعند الهيئة البلدية ان وقت النهار او أول اليوم يبدأ مع طبوع الشمس مع طلوع الشمس فلا باسا بهذا اوجد في بعض احديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الجمعة اثنى عشر ساعة اثنى عشر ساعة. طيب إذا من طلوع الشمس إلى مغير الشمس فعلاً فقسمونها تقع على هذا الأمر قال فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف النيل قال حدثنا عباد الله عبد المعادل عبدنا قال حدثنا أبن معادل المعادل عبدنا قال حدثنا شعبة متى عادونا لشعبة؟ شعبة الحجاج للورد العدد أبن الاصطار أمير المؤمنين في الحديث كان يلقب بأبي الأقراء وأمه لأنه كان كثير العفو والحنان عليهم عن قتالة متى عدونا من قتالة؟ الليل عن أبي أيهم متى عدونا واسمه يحيى بن مالك الأزل إيش رايكم؟ ده هو أحد وإنه قتالة لم وليس بالصحاب المنجالي نحن بس سيدي. توهمنا عن أبي أيوب من معه قطرين بأخوة يأتينا بتغزيروا الجاهم في مالك <تصفيق> الأزل انظروا يا شيء الله ويقال المراغ والمراغ حي من الأزل عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدعنا إيه جاء عن عبد الله بن عمر فظلنا أنه صحاب الجلي طيب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت الظهري ما لم يحضر العصر ووقت العصري ما لم تسفر الشمس يعني الوقت القضي ووقت كده ووقت كده أما ما بعده ووقت ضرورة ووقت المغرب ما لم يسفر ثور الشفاق يعني توران الشفاق الشفاق الأعمر أما الشفاق الأبيض فيطول ويفطل ووقت العشاء إلى دصف الليلة ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ويستحبوا خير العشاء إلى تلك الليل الأول معنا وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يؤخر بالصحابة وأيضا يستحب الإبراد بالضرر إذا كنا في شدة الحرب ويستحب التغنيس في الفاجر التغنيس يعني التبكير في كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفاجر بغبس حتى ينصر من الصلاة ولا يدر المرء من وهذا عليه الجماهير خلافاً بالحنفية الذين يستحبون آه آه الإصلاة صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه عظم الآجر هذا محمول على أن الرجل يدخل الصلاة بلابس فإن أطل القراءة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلق القراءة وأيضاً محمول على الجواز أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فكان أكثر فعله أنه يصلي الفجر بغلس ومعنى يصلي الفجر بغلس مع تيقونه أن الوقت قد دخل وحان وحان تلك الصلاة لا يصلي والوقت لم يدخل هذا بشرق الاستيقان بدخول الوقت قال وحددنا عبيد الله بن معادن العنبري طيب نرجع لها وقفتم عليكم میں پکری فيكم التقرير مهم يكون في مكتباتنا مهم ترجع له دائما كل نصيتي لكم ولنفسي دائما دائما يا أخوة يعني يكون في أيدينا التقرير نجمل النظر التقرير دائما هنا في الكل يقول أبو أيوب المغاغي سمو يحيى وقال حبيب نمالك تطر من الفالسة مات بعد التواني ليس بالصحابة ومن التابعين طرق الله بالنسبة يكون روى على المخالف مسلم وبداود والعسائي والعسائي والعسائي السلام قال ووقت البغي ما لم يسقط ثور الشفاق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس قال حدثنا جوائر ما كن يتوب شريف مش شريف هم ماشي رجل يا اخي غير محض ابو خيثمه التنسي قال حدثنا ابو عامر العقي ما اسمه عبد الملك بن عامر ابو عامر العقي قال, قال حدثنا ابو بكر بن بشير قال حدثنا يحيى بن بكير فلاه مع الشربه هذا الاسناد وفي حديثيما قال شعبته رفعه مرة ولم يرفعه مرتين قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورة قال حدثنا عبد الصمع ابن إيه عبد, عبد الوارد قال حدثنا همام من همام من يحل. من يحل. هذا العودي يا همام يا العودي وهو أنجل من همام ابن منبه قال حدثنا فتاذة عن أبي أيوب ما تعهدنا قبل قليل مراغي قال له يحيى قال حبيب بن مالك عن عبد الله بن عام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقل الظهر إذا زالت الشمس زالت يعني مالك عن كبد السماء إلى جهة المغربين وذلك في وسط النهار يقول والصلاة والسماء والشمس في كبد السماء مكروه الصلاة السنة المطلقة مكروه لأن النار تسجل في تلك الساعة فلا تصلي عند طبوع الشمس ولا عند غروبه الصلاة في الأمطلق ولا عند توصف الشمس بكبر السماء إلا في يوم الجمعة ومن خصوص الجمعة أنك إذا دخلت المسجد والإمام لم يصعد المنبر تصلي ما شاء الله لك ولو كانت الشمس بكبر السماء طرم أن الإمام لم يصعد المنبر قال عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقل ظهر إذا زالك الشمس وقت الزوال إلى ضحضة الشمس أقل الصلاة لذلك في الشمس إلى غسق الليل غسق الليل يعني نصف الليل غسق فرمة شديدة كن هذا في النصف إلى غسق الليل وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان أشهودا نعم قد أقل الصلاة الشمس صح؟ طيب بعدين قصة الليل هي العشاء صح؟ السماء بين الطول والعشاء في العصر والمغرب صح؟ فسبحان الله حين تنسونك حين تظهرون وعشيا وحين ايه تصبحون طيب ايش؟ طيب فسبحان الله حين تنسونك حين تصبحون ولو الحمد بالسماء الله وعشيا وحين تظهرون طيب ذكر أيضاً ذلكنا في هذا الخمس أوضع خمس أوضع حين تنسون المرض حين تصبحون الفاز طيب وتظهرون الظهر مع الإضافة إلى الآية الأخرى قطم السرطة الشمس إلى غسط الليل قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ظل الرجل كطوله بس اسمعوا بشر تضيل في الزواج فيئ الزوال شيء قليل لأنك إن لم تضغ فيئ الزوال صليت مبكرا إن لم تضغ فيئ الزوال صليت مبكرا أنت ممكن توزن هذا الوقت تجيب إبرة كلاهات إبرة كالمسلمة تغرزها في الأرض وتشوف بقى المصاق مصاقة الظل والشمس ومتى يكون هذه الإبرة ظل ومتى يدع الظل طبعاً ينعامل الضر عند توسط الشمس لكامل السماء ويبدأ الضر ويجي النواري حيث الشرق لما تميل الشمس للمغرب في جهة المغرب تقيس بضبطها فعند ذلك في آخر وقت الضر تضيب هذا وتضيب وتزيد هذا الحيث إلا أن تفعل هذا صليك قبل بقول وقت العصر يعني يقول طيب قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظهر رجل كطوله مع إضافة وزيادة ايه فئز ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يضر الشمس ووقت صلاة العشاء إلى نشف الليل الأوصر ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر أي الشابق لأن الفجر فجران كاذب وصف وبينهما قدر كل الساعة بين الكاذب وصف إن بلالا يؤذن بلال فكله أشربه حتى يؤذن ابن أمه مكتوب فكان ابن أمه مكتوب يؤذن بالفجر الصادر ما لم تطلع الشمس فإذا والفجر الصادر تعرفونه من أحد لو فيه جبال ترون سبح الجبال كما قال ابن عباس ترون سبح الجبال يعني رؤوس الجبال تظهر متعروجه طب احنا مفيش جبال ممكن بالنخيل لو بجادي مثلا نخيل فرأى رؤوس النخيل من على بعد عايز تراب الضبط ابعد من الانوار والكهرباء وروح البر بالنهاب كده بفجر على قبر الفجر وانظر وطرف تعرف وقت بطلق الضبط الفجر الصادق فجر مستعرض مستعرض في الوفق يرمي بسبب من وراء رؤوس الجبال الفجر الكاذب فجر مستطيل هكذا الضوء شوعة كده من المغرب الى المسطق يام كده انما الفجر الصادق في الامر من ناحية المسطق قراه الصاتع عريضة والفجر الصادق يحرم معه الطعام ويمسك الانسان فيه عن الصلاة, الصلاة الفجر الكاذب لا يمسك الإنسان فيه عن الطعام وله أن يواصل النافلة حتى يأتي الفجر الصفر قال و... وضل... وكان ظل الرجل كطوله ما لم يغض العصر وأبطو العصر ما لم تصفر, تصفر الشمس وأبطو صلاة المغرب ما لم يغض الشبق وأبطو صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوصر وأبطو صلاة الصبح من ضمع الفجر ما لم تطرع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطرع بين قرني الشيطان المرات ما عن الصلاة صلاة النافلة المطورة وإن لو الإنسان أطرك من الفجر ركعة وطلعت الشمس وهو يصلي فإنه يواصل الصلاة ولا يمسك عن الصلاة فالمقصود ينسك عن الصلاة صلاة النافلة المطلقة فإنها تطفع ما بين بين طرمي الشيطان وأنتم عندكم هذا من الأوقات الكراها المالي عن الصلاة الدين قالوا حدثنا أحمد بن يوسف بالأزل قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزيم قال حدثنا إبراهيم بن طعمان عن الحجاب وابن حجاب عن قتابة بدعام السبس عن, أبي عن عبد الله بن عبد هبن عبد prendنعس انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقف السلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطبع كرن الشمس الاول وقت صلاة الظهري إذا زالت الشمس عن ذطل السماء ما لم يحضر العصر وقت صلاة العصر ما لم تسفر الشمس ويسقط بكرنة السلوات وقت صلاة المغرب إن قبعوا الشمس ما لم وقت الشفق. والمراج الشبك الأحمر للأجل وأبتصلها بالأشياء إلى نصف الليل <تصفيق> اقتضوا منا بعض عنوها والسلام البعض وآخر من حيث جاءنا وهذا لمكان بينهم من المودة والمحبة قال أخبرنا الله بن يحيى إن أبي كثير قال سمعت أبي ويحيى إن أبي كثير يقول لا يستطيع العلم بماذا؟ فراحة جديد سبح الإمام مسلم ولمو الله بعد أن صلق هذه الولايات الطوال وكأنه يقول يعني أقعدت نفسي في الوقوف على هذه الرويات والحديث ولا ينال العلم براحة الجسم علم الحديث هذا ما ليش علاقة بالكلمات يعني هو موضعه كتب بيان فضل العلم يتكلم عليه أنه لا يستطع العلم ولا ينال إلا بتعب وبنصر قال لا يستطع العلم براحة الجسم قال حددنا جويل النهار شك أسند هذا الأفضل من الإمام المسلم في هذا الكباب قال حددنا زهير بن حرق وعبيض الله بن سعيد إلهما عن الأزرة قال حددنا زهير قال زهير حددنا إسحاط بن يوسف الأزرة قال حددنا سفيان عن عقمة بن مرفع عن سليمان بن بريد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معناها دين يعجب يومين فما زالت الشمس أمر فلما زالت الشمس أمر بلالا فأمن ثم أمره وأقام الضرن ثم أمروه وقام العصر والشمس مرتفعة بايضاء نقية يعني في أول وقت ثم أمروه وقام المغرب حين رابت الشمس وأحيانا كان ريه عليه الصلاة والسلام يراهم يصلون أربع ركعات ويقرهم ما بين أدام القمر المغرب وقال صلى الله عليه وسلم بين كل أدانين صلاة بين كل أدانين صلاة بين كل أدانين صلاة لمن شاء قال فلما زلت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمروه فأقام الظهر ثم أمروه فأقام العسرة والشمس مرتبعة بيضاء نقية ثم أمروه أقام المغرب حين غاب الشمس. ثم أمروه فأقام العشاء حين غاب الشوف ثم أمروه أقام الفجر حين طلع الفجر فلما ان كان فياهم الثاني أمروه أبرد فأبرد بالضهر يعني أخر حتى ترى يرى في الثلول فأبرد بهم فأنعم أن يبرد بهم وصل العصر والسنس مرتفع طب اليوم احنا الحمد لله لو في مكيفات ومراقبات في المساجد عينة التأخير في الإبراز غير غير موجودة لأن الحكم يضر مع التي حيبها إن وجد الحالة ولا يستطيع الناس يصلون بسبب الحل إلا إذا أبرده فيبرده أما إذا وجد الأمر أسباب القشوع جاءت وموجوده كأنها حصلة لا بأس فيصل الناس في أول الوقت وصل العصر والشمس مرتفعة أخرى فوق الذي كان وصل المغرب قبل, قبل أن يغيب الشر صل العشاء بعدما ذاب ذلك الليل صل الفجر في أصفر به ثم قال عين السائل عن وقت الصلاة وقال الرجل أنا يا رسول الله قال وضعوا صلاتكم بين ما رأيكم يعني ايه بيان البداية والنهاية بالوقت قال وحدثني إبراهي بن محمد بن عرسام لكن الآن يا على الصلاة بأول وقتها وفي جماعة وتعلمون وجوب صلاة الجماعة والأحابين فيها كثيرة الأدلة فيها كثيرة فلا يدع صلاة الجماعة إلا رجل محروم ولا يدعها شرعا إلا صاحب صاحب عظم إلا رجل صاحب عظم من مرض أو طوف أو سفر أو ما إلى ذلك قال وحدثني إبراهيم محمد بن عرعار السام قال حدثنا حرمي بن عمار قال حدثنا عن عقمة بن مرض عن سليمان بن فريب عن أبيه رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه عن موقفة الصلاة فقال أشهد أشهد, أشهد أو اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأدن بغلس فصل الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس بالغلس واختلاط غلام الليل لأوائل المهار بأوائل المهار اسمه غلس عندكم غلس عندكم دلس معناه كل هذه المصطرحات لأواخر هذا وقت فصل الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين جلت الشمس عن بطن السماء ثم أمروا بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمروا بالمغرب حين وجبت الشمس وجبت قليل incentive سقط حاجب وقرنرء الأول ثم أمروا بالإشاء حين وقع الشبك ثم أمره المغدا فنور بالصبر ثم أمروا بالطالب وهى ثم أمروا بالعصر والشمس بإظام نقية لم تخلطا صبر ثم أمروا بالمغرب قبل أن يقع الشبك ثم أمروا بالأشياء عند بهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بينما رأيت وقت قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا وبدر بن أبي موسعى أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه السائل يسأله عن موافيد الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر الفجر الصبر والناس لا يكادوا يعرف بعضهم بعضا ثم عمروه أعطابه بالظهر وإحنا في هذه الأيام تسيمة في, في بلاد هذه الإنسان يحطاط في أمر الصيام فيمسك مبكرا ويؤخر الصلاة احتياطا ليدرك الوقت وأيضا لا يكون التأخير في صلاة الفجر كثيرا من العلماء من قال عصرة بطاقة كافية ومنهم من قال عشترونها بطاقة كافية ومنهم من قال أكثر من ذلك على كل حال هذه مسألة خلافية واجتهابية والأمر فيها في أخضر وراء شد لبجاك دارك الله بيقول كان الإمام أحمد شاكر يرجح ما في كان الشيخ إبازو بن عثبين يقولون فرق خمس دقائق معنا من الناس من يقول لا الأمر أكثر من هذا أنت تحتض نفسك بقدر كان وأيضا تحترس من الدخيل الزائد قال ثم يقول هنا حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار طيب فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضهم ثم عملو فقام بالضبط حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان اعلم منهم ثم عملو فقام بالعصر والشمس منتفع ثم أمروف أقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمروف أقام العشاء حين رام الشمس ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والضائل يقول قد طلعت الشمس أو كذا ثم أخر الظ حتى كان قريباً من وقت العسر بالأمس ثم أخر العسر حتى انصرف منها والضائل يقول قد احمره بالفجر ثم أخر المغرب حتى كان عند صبوط الشبقي ثم أخر الأشاء حتى كان 30 الليل الأول ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت ما بين هذين هذا تعليم بالفعل وهو أوقع بالنفوس من التعليم بالقوم قال حدثنا أبو بكر من أبي شيفا قال حدثنا وكيع عن بكر من أبي ابن عثمان عن أبي بكر من أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن مواقف الصلاة بمثل حديث ابن الغير خير أنه قال فصل المغرباء قبل أن يغيب السبب في اليوم الثاني فكتبي بهذا القدر يا على أمل نطابقكم إن شاء الله هذا أسبوع المقبل سبحانه الله لا شكرا لإله إلا أن أستغلقكم أموري <تصفيق>